كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعاه إن الإنسان خلق هلوعا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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِين أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نعيم كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إننا لقادرون, إنا لقادرون على, أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين